ارجع مع تشرين مع غيمة فرح اروي عطش قلبي بمطر شوفك وخلت اظهر صحاري انتظاري بالأمل شرعت لك هالليل وبواب السهر غافي على جفني غيابك والكدر نجمة اشتعل فيها حنيني والقمر ضوى خفت ناظر تمر رد ونسل الليل والصدر النفس ارجع مع نسمة هوا تشرين وضحكات الشيئ غنت ترى فيروز ورد ليل الشتاء بالبرد بالأشواج مدّا بالدفة نور شوارع غربة العتمة سرت فيك العروقي متلي كفك لجاه رد الشتاء وينك راح السر بالحمام ولجلك راح القل بيرد في سلام طق المطر طق المطر رشش على باب الوله غرق نهاري أسأله وأسأله ممكن يرد الوقت جايز ومهلا صبري وصمتي والجنون وأسكنة نبضي وقلبي في عيوني أسجنة هذا الحزن جارف لذكر البرد للآهات لهموم الشعر للصمت للبسمات للخطوة هلي لك خذتني عنك ومنك لدروب الوداع وللسفر لك أنت للظلمة هلي تستقر محجر عيوني انغبت رد الشتاء دونك وما ينبغى دونك بارت غيابك ثلج وصدري أبيك عصار تهد الخوف في يوفي وتطخفي النار أبيك مطر تعبت من الجفا بعدك دروبي كفار أبيك نهار تصب فيني سيول من الهوى وأنهار أبيك الشمس تدفيني تشيل البرد من كف النهار أبيك تكون دوم معي تكون الطائر تكون انت الدفاف اشتائي واسترجع حواسي الخمس استرجع حواسي الخمس فيك انتا اشوف الكون في عيونك بكل الوان واسمع صوتك بهمس الزهر الحان اشم عطرك بانفاسي والمس فيك احساسي ويتغير طعم هالكون أبي كهني أقول لك وين تعرف انت مكانك زين أبي قلبي بسماك يطير وبي عمري بلقاك يصير وعمر أجمل وبي تدري شنو أنا أبي أكثر أبي وتلعثم وأسكت حبيبي خاني التعبير رجعت شري وردت فيني أحلى سنين يمر عشرين وثمان أيام على الشرفة أعلق بالأمل وجهي وبجاي أحلام وأقول تمر مع غيمة أمل تنظر في عمر ورود هدية عيد إنك يا حبيبي تعود ويتم عود هذا الليل في شمسك وبشعل لك أنا لك وغنيلك أغنيلك حبيبي كلام عمر وانت يا عمري بخير حبيبي كلام عمر وانا معاك بخير